يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ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 وَجَاهِذُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمٍ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 Huve Mevlâküm fe ni'me'l Mevlâ ve ni'men